لو فرضنا أن شخصين قادمين للعمرة أحدهما من مصر والآخر من أبي ظبل ولم يحرما إلا من جدة فهل عمرتهما صحيحة علما بأنهما لا يملكان إلا نفقات العمرة والعودة قال العلماء من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والذي جاء من مصر ميقاته رابغ والذي جاء من أبو ظبي ميقاته قرن المنازل وهو جبل صرقي مكة وعلى كل حال ما دام كل واحد منهما جاوز الميقات ولم يحرم حجه صحيح إن شاء الله وعليه دم على الوجه الذي تقدم والله اعلم